عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تكجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه بنا يوما عبوسا موقا طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرتهم وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحذيرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت لطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذنبا سبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويقوق عليهم والدار خلدون إذا رأيتهم حسبتهم نقل أم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 سعيكم مشكورا إنا نحمل نزلنا عليك القرآن تنزيلا تصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آثما أو كفورا واذكر اصم ربك بكرة وأصيلا